دوب دوب استغفر الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه له أما بعده فهذا هو المجلس الأول في شرح باب صلاة العيدين من تخيص وترتيب في شرح وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الثاني من ربيع الأول للعام السادس والثلاثين على مئة <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاه العيدين حكمهما اختلف فيه على ثلاثه اقوال الاول انها فرض كفايه الثاني انها سنه مستحقه وهذا مذهب مالك والشافعي الثالث انها فرض عين على كل احد من الرجال والنساء وهذا مذهب أبي حنيفة وأختار مشيخ الإسلام واستغل هؤلاء بما يلي: أولاً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء حتى الحيض ودوات الخدود أن يخرجنا إلى المصلّر يشهدنا ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وهذا يدل على أنها فرض عينين لو أنها فرض كفاية ما أنزم بأن نساء ثانيا موارضة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين عليها ثالثا أنها من شعائر الدين الظاهرة وإن كان هذا يدل على الفرض الكفائي فحسب مم. مم. وهذا القول الثالث هو اقرب الأقوال نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه دا أما بعد فقد انتهينا في المجلس الأخير من أحكام أبواب الجمعة ونشرع الليلة إن شاء الله تعالى في أحكام العيدين وما يتعلق بصلاه العيدين فكما بين المصنف رحمه الله تعالى ان القول الراجح أن صلاه العيدين واجبه على الاعيان يعني يجب على كل مسلم ومسلمه ان يصلي صلاه العيد وجوبا عينيا هذا بخلاف صلاه الجمعه ان تجب على الرجال دون النساء واستدل المصنف رحمه الله تعالى بما جاء في حديث امه عطيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم امر النساء ان يخرجن يوم العيد لم بل امر باخراج الحيض اي النساء التي عندها الحيض والحيض يمنع من الصلاه رغم هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجنا إلى المصلى وأن يعتزلنا الصلاة وأن يكن خلف النساء يشهدنا الخير ودعوة المسلمين يكبرنا مع تكبير المسلمين وكذلك مما يدل على أن الصلاة صلاة العيد واجبة على النساء أنه لما, لما سألت أم عطية عن المرأة التي ليس لهج الباب فلم يعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لتلبسها أختها من جلبابها يعني ليس لا عذر حتى ولو لم يكن لهج الباب فهذا مما يؤكد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا على سبيل الإيجاب <تصفيق> وا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام نفيس في تقرير الوجوب الوجوب العيني لصلاة العيدين ذكره في مجموع الفتاوى كما في المجلد الرابع والعشرين <تصفيق> نستمع إلى إلى كلامه رحمه الله تعالى اقرأ لا افتر مني نعم نعم ومما يدل ايضا على وجوب العيني على وجوب العيني ما قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للنساء بل امرهن ان يخرجن يوم العيد حتى امر باخراج الحيض فقالوا لهم ان لم يكن للمراه جلباب قال لذلذلبسها أختها من جذابها. نعم. وهذا توكيد لخروجهن يوم العيد مع انه في الجمعة والجماعات قال وبيوتهن خير لهن وذلك لأنه كان يمكنهن أن يصلي يصلين ان يصلين. نعم أن يصلين. في البيوت يوم الجمعة كسائر الأيام. فلو سنينا وغرا فلو كانت صلاه العيد مشروعه لهن في البيوت لا أغن ذلك عن توكيد خروجهن وايضا لو كان ذلك جائزا لفعلن النساء على عهده صلى الله عليه وسلم كما كنا نصلينا تطوعات فلما لم ينقل ولم ينقل ولم ينقل احد ان احد من النساء صلى العيد كما كنا يصلين متطوعات فلما, فلما لم ينقل احد ان احدا من النساء صلى العيد على عهده في البيت ولا من الرجال بل كنا يخرجها بأمره الى المصلى علم ان ذلك ليس من شرعه هذا اكمله القادر يخرج القادر يخرج والنساء قادرات على الخروج فيخرجنا ولا يصلين وحدهن وكذلك من كان من المسافرين في البلد فانه يمكنهم فانه يمكنهم ان يصلوا مع الامام فلا يصلون فلا يصلون وحدهم بإمام بخلاف الجمعة فإنهم إذ لم يصلوها صلوا وصلوا وحدهم وإذا كانوا في بيوتهم صلوا بإمام كما يصلون في الصحراء وأما من كان يوم العيد مريضا أو محبوسا وعادته يصلي العيد فهذا لا يمكنه الخروج فهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي من يصلي بهم فيصلون جماعه وفرادا ويصلون أربعا كما يصلون يوم الجمعة بلا تكبيل ولا جهل بالقراءة ولا أذان وإقامة لأن العيد ليس له أذان وإقامة انتهى كلامه رحمه الله نعم يعني أن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة في حق النساء فكيف بالرجال ف صلاة الجمعة واجبة على الرجال على الاعيان وأما بالنسبة للمرأة فإنها ال ال الذي حثها عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في بيتها كل الصلوات يعني الصلاة الخمس يدخل في هذا صلاة الجمعة أنه يستحب للمرأة أن تصلي في قعر بيتها هذا أفضل فلا فلم يحص النبي صلى الله عليه وسلم على إخراج النساء لصلاة الجمعة كما حث على إخراجهن لصلاة, لصلاة العيد فهذا دل على أن صلاة العيد واجبة على النساء فمن باب أولى أن تكون واجبة على, على الرجال نعم طيب ماشي. اقرأ قال رحمه الله تعالى ووقتها كصلاة بالصلاه الضحى هي من ارتفاع الشمس قيد رمح واخر وقتها الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال فإنهم لا يصلون وانما يصلون من الغد في وقت صلاه العيد ودليل ذلك،, ذلك ما رواه ابو عمير ابو عمير بن انس عن عمومه له من الانصار قالوا غم علينا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب في اخر النهار <تصفيق> فشهدوا انهم راوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتروا من يومهم وأن يخرجوا غدا بعيدهم رواه أحمد وأبو داود والدار القدني نعم <تصفيق> يعني وقت،, وقت صلاة العيد هو نفس وقت صلاة الضحى صلاة الضحى وقتها يبدأ بعد شروق الشمس بعد ارتفاع الشمس بقدر رمح في السماء هذا <تصفيق> يقدر بحوالي ربع ساعة بعد شروق الشمس تقريبا <تصفيق> فهنا يبدأ وقت صلاة العيد وإن كان صلاه الفطر يستحب أن تؤخر عن هذا قليلا كما يأتي يعني يعني تصلى بعد شروق الشمس بقدر رمحين يعني بما يساوي حوالي نصف ساعة وأما عيد الأطحى على استحب يستحب أني أن تبكر فتكون بعد دخول وقت الضحى مباشرة يعني, يعني بعد شروق الشمس وارتفاعها بمقدار رمح في السماء يعني بحوالي ربع ساعة بعد الشروق يصلى الاضحى مباشره حيث ان الناس يستعجلون في هذا اليوم الصلاه كي يضحوا كي يتمكنوا من ذبح ضحاياهم نعم no. واما يعني ان فرض ان الهلال هلال العيد ظهر ولم يعلم بظهوره الا بعد زوال الشمس يعني بعد أن خرج وقت الصلاة أن صلاه العيد ينتهي وقتها بزوال الشمس أي عند قرب وقت الظهر <تصفيق> عندما يعني يدخل وقت الظهر يعني بمقدار يسير فهنا تنتهي صلاة العيد <تصفيق> وقت صلاة العيد فهنا في هذه الحال ماذا يصنع المسلمون <تصفيق> إذا لم يعلموا بدخول العيد إلا بعد الزوال فهنا كما استدل المصنف رحمه الله تعالى بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومة اللي من الأنصار فلما حدث ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلما حدث ذلك لما جاء رجب في آخر النهر وشهد وشهدوا أنهم رأوا هلال العيد هلال شوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر هذا اليوم لأنه ثبت أنه ليس من رمضان وأمر ان يخرجوا لصلاتهم أي لصلاة العيد من الغد هذا هذه السنة الحديث حديث صحيح أخرج أحمد في مسنده وغيره وهذا يعد نصا في في الباب يعد نصا في الباب هذا إذا يعني اجتمع أهل مصر على هذا أما في حق الأفراد الحكم يختلف هذا إذا لم يعلم أهل مصر أهل البلد جميعا بظهور خلال شوال إلا بعد الزوال هذا الحكم في حقهم طيب شو أكمل هات الورقة ورقة مش أكمل. الرحمن الله تعالى فإن كانوا في يوم عيد الفطر فإنهم يفترون تبين هذا يوم عيد ويوم العيد سموه حرام في عيد الصلاة فلا يضحون إلا بعدها من الغد. واضح أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا نعم لأنه عري أنه عيد والصوم في يوم العيد حرام حرام باتفاق العلماء وقد جاء في هذا نصان حديثان حديث عمر رضي الله عنه حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نمنع عن صيام يوم يوم العيدين نعم هذا النهي نهي وتحريم نعم اقرأ مكان إقامتها يسن إقامتها في الصحراء التي خارج البلد وينبغي أن تكون قريبة لألا يشق على الناس والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ويكره إقامتها في الجامع إلا بعذر من مطر ورياح ونحوهما ويستثنى من الحكم بالجراهة المسجد الحرام نعم نعم يعني السنة في صلاة العيدين أنها تكون في المصلى أي في غير المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى يصلي في العيدين كما يصلي الجنائز فعلا هذه السنة يعني الحمد لله أنها عادت إلى الكثير من بلاد الإسلام بفضل الله عز وجل ثم بما سخره من علماء السنة على رأسهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى حيث كتب رسالة في هذا بعنوان نعم السنه صلاة العيدين في المصلى فانتشر كلام الإمام الألباني رح حتى انتشرت هذه السنه بعد أن كانت غائبة أو شبه ميتة نعم في كثير من بلاد الإسلام خاصة هنا في مصر وصار الآن الحمد لله العمل حتى عند عامة الناس ليس طلبة العمام فقط أنهم يصلون في المصلى دون المسجد ودل على سنية هذا ما قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأطحى إلى المصلى ولذلك بواب البخاري في كتاب العيدين عن هذا الحديث قال باب الخروج إلى المصلى بغير منبر أو يعني أيضا هنا زاد فإذا أن المنبر ليس سنة في مصلى العيد أنه لما حدث هذا في زمن مروان أنكر هذا أبو سعيد كما في نص الحديث أو في تتمة الحديث هنا أنه لما خرج أبو سعيد في زمن مروان رأى منبرا قد بناه كثير ابن صلت فأنكر أبو سعيد هذا وانه لم يعلم ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذه السنه في صلاه العيدين تفضل قال رحمه الله تعالى سنية تقديم صلاه عيد الاضحى وتاخير صلاه يوم الفطر ودليل هذا اثر ونظر أما الأثر فهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أُوَجَّاد يصلي صلاة عيد الأضحى إذا رتفعت الشمس قيد رمحي، وصلاة الفطر وصلاة الفطر إذا رتفعت قيد رمحين، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عد للأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. طيب نعم. نعم هنا كما أشرنا أن السنة في صلاة الفطر أن تبكر والحديث الذي استدل بمصنف في مسألة في قيد رمح وقيد رمحين هذا الحديث ذكره الحافظ في تلخيص طلخي الحبيب وأشار إلى أنه جاء في كتاب الأضاحي للحسن ابن أحمد البنا، الكتاب، سمي بالكتاب الأضاحي للحسن البنا، من الكتب المسندة والعلو لم يطبع أو لم يصل إلينا أو لعله مخطوط الله أعلم، فهذا الحديث ورد في هذا الكتاب، ولكن جاء في إسناده المعلّه ابن هلال. والمعلى ابن هلال هذا متفق على تكذيبه فعلى هذا يكون هذا الحديث إسناده ضعيف جدا ولكن ضعيف ضعيف معناه صحيح إن لم يصح من جهة الإسناد وأيضا ما استدل به من مرسل عمر بن حزم فهذا أخرجه الشافعي في الأم وكذا جاء في المسند المنسوب للشافعي الشافعي وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى من طريق إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى وإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى مطروق وإن كان الشافعي يوثقه ولكن الراجح أنه مطروق ويوثقه الشافعي نعم فالجمهور على تضعيفه وأنه يعني متروك طيب تركوا روايته وعلى هذا يكون أيضا يعني حديث عمرو بن حزم هذا أيضا ضعيف جدا يعني لا يستشهد به ولا يفرح به فلم يصح حديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وقت صلاة الفطر أو الأضحى ولكن هذا جاء من عموم الأدلة <تصفيق> والتي دلت على استحباب تعجيل الفطر وتأخير الأضحى، يعني قيادة العلماء هذا بما ذكرت واستأنس بهذه الأحاديث ولكنها لا تصح من جهة الإش من جهة الأسناد. نعم الله تعالى تفضل. أما النظروا فإن الناس بصلاة عيد الفطر الفطر محت. محتاجون الى امتداد الوقت ليتسع وقت اخراج زكاه الفطر لان افضل وقت لاخراجها هو صباح العيد قبل الصلاه وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادره بالتضحية لأن التضحيه من شعائر الإسلام وقد قرنه الله عز وجل بالصلاة في كتابه فقال فصل لربك وانحى ولن يتم المبادرة بالمضحية إلا بعد الصلاة نعم واضح, يعني واضح مما قد بيناه في الكلام السابق نعم تفضل السن المتعلقة بيوم العيد وصلاة العيد أولا الخروج إلى الصلاة إلى الصلاة مبكرا بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس والدليل رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلّى إذا طلعت الشمس ويهل الناس قد حضروا وهذا يستلزم ان يكون قد تقدم وكان ابن عمر لا يفطر الا اذا طلعت الشمس لكن المصلى لكن مصلى العيد كان قريبا من ابن عمر فكان يمكنه ان يخرج بعد طلوع الشمس ويقرئ الصلاه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> هذه السنة الأولى من سنن يوم العيدين التبكير في الخروج إلى المصلى كي يدرك الخير يدرك التبكير يدرك التكبير كي يدرك التكبير مع المسلمين وينال بركه هذا اليوم وتحقيق الشعائر في هذا اليوم اول ومن أول هذه الشعائر التكبير يكبر حين يمشي الى المصلى وياتي الكلام عن وقت التكبير ان شاء الله في في الايدين تفضل ثانيا أن يخرج الى الصلاه ماشيا كما رواه عبد الله بن ابي رضي الله عنه نعم وهذا المروي عن علي اخرجه الترمذي في الجامع من طريق أبي إسحاق والسبيعي عن الحارث والأعور عن علي وقال الترمذي هذا حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا وأن لا يركب إلا من عذر وقال العلامه الألباني في الإرواء والعلمة التلميذي إنما حسن حديثه لأن له شواهده كثيرة أخرجها ابن ماجه من حديث سعد وقرز وابن عمر وابي رافع إلى اخره فالشاهد أن له شواهد يحسن بها وذكر الشيخ البعض هذه الشواهد وعلى هذا فيصير حجة في الباب أن السنة في حق المصلي إن استطاع أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا دون أن يركب. هذا إن كان المصلى قريبا ويستطيع هذا يعني دون تكلف أما إن كان المصلى بعيدا جدا في آخر البلد أو شكل ذلك هنا لا يقال أنه يمشي لأن أو لا يقال أنه السنة في حقيقة أن يمشي لأنه يجد مشقة شديدة في هذا الباب والمشقة تجلب التيسير كما في القاعدة ال. الفقهيه الاصوليه نعم وقد بواب البخاري في كتاب العيدين قال باب المشي والركوب الى العيد والصلاه نعم قبل الخطبه بغير الاذان والاقامه فكان البخاري هنا اشار الى ان الامر فيه سعه فكلاهما يعني من السنة وإن كان في حق من وقريب من المصلى الأفضل في حقيقة أن, أن يذهب ماشيا آه لأثر عليه رضي الله عنه ثالثا يسن للإمام التأخر إلى وقت الصلاة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاه وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يشرع في الصلاة عند حضوره نعم ودل على هذه السنة حديث, حديث البراء الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصليه هذه السنة أن يشرع في الصلاة مباشرة عند وصول المصلاة الإمام لا ينتظر, لا ينتظر شيئا نعم هذه السنة. نعم تفضل. وأيضا يسن في الجمعة أن آه هذا وهذا ايضا يتعلق بالجمعه انه يسن الإمام أنه لا يحضر الجمعه مبكرا لما يحضر عند دخول وقت ليش صلاه الجمعه نعم حتى يصعد على المنبر مباشرة هذه السنه نعم تفضل. رابعا الخروج يوم العيد في أحسن هيئة وهذا يشمل وحفة الشارب وتقييم الأظافري والتنظف والتنظف وأن يلبس أحسن ثيابه. نعم. وسُنِيَتُ التنظف للعيد هذه يعني كما قل معلومة، وما اللباس الحسن فقد دل عليه حديث ابن عمر. في عن عمر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدي له جبة من استبرق، ف أو أن عمر أخذ جبة من استبرق تباع في السوق فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له خذها تجمل بها للعيد والوفود، أي عمر أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتجمل بها للعيد والوفود. أي عند استقبال الوفود التي تأتيه من, إيش؟ من الخارج فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا على العمر إنما هذه لباس من لا خلاق له هذا الاستبرق من الحرير يعني نوع من أنواع الحرير فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم الحرير وأقر عمر على قوله تجمل بها للعيد وللوفود لم ينكر عليه هذا القول فدل هذا على سنية التجمّل للعيد، وهذه تعد سنة تقريرية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم من قول عمر. نعم. بشر. فضل. خامسًا. خامسًا، الأكل قبل صلاة الفجر وعده في الأضح في الأضح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفجر حتى يأكل الثمرات. نعم. نعم الشطر الأول هذا أخرجوا البخاري من حديث أنص أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقده إلى المصلّى يوم الفطر حتى يأكل تمرات أما التقييد بأن بأنه يأكلهن وطرا هذا ليس في الصحيح أي ليس في اللي في البخاري أو مسلم إنما أخرجوا إحنا اللي أنا مخرج أحمد في مسندة وا يعني الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بحث في هذا و يعني مدار الرواية التي في تقييد الأكل التمرد بأنها تكون وطرا على مرجى مرجى وعلقه البخاري عنه المخرية علقه علق هذا عنه ولكن لم لم لم يوصل هذه الرواية فالمخرية علقه بصيغة الجزم عن عن مردжа ووصله أحمد في مصنادم من طريق مردжа وابن رجاء نعم عن عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس مرفوعا وكذلك أخرجه ابن خزيمة و عليه ابن بن خزيمه باب استحباب الفطر يوم الفطر على وطر من الطمر و لكن مراجع توبع تابعه عتبه ابن حميد كما اخرج ذلك ابن حبان في صحيحه بلفظ كان ياكل الطمرات ثلاثا او خمسا او سبعا و عتبه قال فيه أبو حاتم صالح الحديث عدبة <تصفيق> وقال أحمد ضعيف ليس بالقوي وقد أشار الشيخ الألبني في بحثه لوف الداعية إلى رواية عدبة <تصفيق> ثم قال في الحديث حسن على أقل الدرجات يعني كأن الألبني حسنا رواية يقولون وترًا لمتابعة عدبة لمردج فقوى أحدهما بالآخر وهناك من العلم من لم يرى هذا وعتبر أن رواية يأكلون وطرة منكرة آه يعني لم يصحح هذا وقد صحح لفظ الإطار أيضا ابن الملقن في البدر المنير صحح هذا اللفظ يشتفضل والأفضل في عيد الأطحام أن يؤخر الأكل حتى يضحي بالحديث بوائدتك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفتر حتى يبتل ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد طب هذا الحديث رواه أحمد كما ذكر الشيخ وكذلك ابن ماجه هنا والترمذي من طريق آه ثواب ابن عطبة عن عبد الله بن بريدة وقال الترمذي لا أعرف لثواب ابن عطبة غير هذا الحديث أي أنه كانه مجهول ولكن الشيخ الالباني رحمه الأورضة هذا الحديث شواهد كما في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع مجلد الأخيرة التي طبعت من ااا مجلد طبع من السلسلة كان في آخر حياة الشيخ رحمه الله فيعني كان للشيخ أن يذهب إلى تصحيح الحديث أو إلى تحسين الحديث لما له من الشواهد آه هذا يكون حسن حسن الغيري مش تفضل سادسا أو رجوع بعد الصلاة من طريق آخر غير الذي سلكهم في الذهاب والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق. نعم هذا ثابت من حديث جابر رضي الله عنهما في الصحيحين. نعم تفضل. التكبير المطلق والمفهوم التكبير ينقسم إلى قسمين اولا مطلق وهو ليلة عيد الفطر. الى ان تفرغ القطة لكن لو أن أحد جاء مقبلا على المصلى على المصلى العيد وهو يسمع الامام يصلي فنقول لا باس ان تكبر ودليل ذلك قوله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم وإكمال العدة يكون عند غروب الشمس آخر آخر يوم من رمضان إما بإكمال ثلاثين أو برؤية الهلال. طيب. أكمله. وكذلك التكبير المطلق يكون في عشر في عشر ذي الحجة إلى فجر عرفة. طيب. المقصود <تصفيق> بالتكبير المطلق أي الذي لا يقيد بالصلوات أي يكون في كل وقت وفي في أي مكان من الأماكن التي طبعا يشرح فيها ذكر الله يعني أما الأماكن التي يكره فيها الذكر نحو الحمامات والكنيف هذا أمر آخر أما المقيد والذي يقيد بما بعد الصلوات فقط سواء كتلفرائد أو النوافل فالمطلق في كل وقت تكتبر في الفل في الصباح في المساء بعد قبل الصلوات ما تتقيد بوقت وكذلك في أي مكان تكبر في البيت في الطريق في العمل في أي مكان تكبر هذا يسمى بالتكبير المطلق وهو مستحب بغير خلاف ما بعد فجر الفطر إلى الخروج من المصلى واخترف في ليلة الفطر الفطر فكما نقل ابن رشد في بداية المجتهد أنه اختلفوا في وقت التكبير في عد الفطر أي تكبير المطلق بعد أن أجمع على استحباب الجمهور لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فقال جمهور العلماء يكبروا عند الغدو إلى الصلاة آه ومذهب ابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومع به قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال قول يكبر من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال فالجمهور على أن التكبير يكون حين الغدو الى المصلى فمن غدى إلى المصلى بعد الفجر يكبر أما من يعني جلس في المسجد بعد الفجر دون أن يغدو إلى المصلى، فهذا الظاهر في حقيقة ولا يكبر، إنما يبدأ التكبير عند الخروج إلى المصلى. هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم، وتفرّد الشافعي عن الجمهور. القول بسنية التكبير من ليلة الفطر يعني إذا ظهر الهلال أو إذا كان ليلة الثلاثين بعد المغرب يكبر وهذا الذي عليه العمل عندنا في مصر يعني يعملون على مذب الشافعي ولكن الذي يظهر أن الجمهور هو الذي معه الصواب لأن الأدلة تدل على هذا ومن هذا ما يعني يستنبط من حديث أم عطية في لفظ انه قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكون خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم فهذا يدل على أن المشهور من أمره صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر يوم الفطر إذا خرج إلى المصلة ولو كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يكون التكبير في ليلة العيد لا نقل هذا مما لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في ليلة عيد الفطر إنما المنقول كما في حديث أمه عطيه أن التكبير كان عند عند الغدو إلى المصلة ويؤكد هذا ما قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما هو الصحيح عن ابن عمر أنه كان يكبر حتى نعم حتى كان يأخذ إلى العيد من المسجد ويرفع صوته بالتكبير يكبر حين يأخذ إلى المصلى ويظل يكبر حتى يأتي الإمام هذا الصحيح عن ابن عمر لأنه ورد عن ابن عمر في لفظ آخر خلاف هذا وهما قد جاء عند البيهقي في السنن الكبرى أنه كان يكبر ليلة الفطر هذا كما قال البيهقي ذكر الليل فيه غريب آه. أي هذا لا ليس محفوظا على ابن عمر لا يصح انما الصحيح أنه كان يكبر حين يخرج إلى المصلى فهذا هو المحفوظ هذا والراجح في وقت التكبير لليله صلاه الفطر نعم واما ما يتعلق بالتكبير المطلق في عشرة الحجه فهذا قد دل عليه ما قد علقه البخاري في صحيحه في باب فضل ايام التشريق عن ابن عمره وأبي وأبي هريرة أنهما كان يخرجان في أيام العشر في السوق مكبران، أنهما يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهما. نعم. هذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن عمر وأبي هريرة. فاذا إذن يعني ذل على مشروعية التكبير، التكبير في. في هذه أيام العشرة التكبير المطلق ليس مقيداً بالصلاوات كما هي أشرنا يكبر في كل وقت يكلا يتعمد أن يأتي بعد الصلاة فيكبر هذا ليس من التكبير المطلق مطلق في كل وقت لا يقيد هذا بعد الصلاوات بخلاف التكبير المقيد الذي أتي بيانه لا تفضل ثانياً مطلق ومغيد من فجر يوم من فجر يوم عرفه الى غروب الشمس اخر ايام التشريق لقوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات والايام المعدودات هي ايام التشريق ولقو الرسول صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله نعم التكبير المقيد هذا وقته فقط يبدأ من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق مدل على هذا أثر أثر ابن عباس الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في فضال الأوقات بسند صحيح من طريق عكرمة على ابن عباس أنه كان يكبره من غدات عرفة إلى آخر أيام التشريق ولا يكبر في المغرب يعني يكبر على العصر فقط هكذا جاءت الرواية ولا يكبر في المغرب يعني يكبر العصر فقط وثم ذكر سيغة التكبير التي يأتي ذكرها الآن هذا قليل طيب فهذا هي هو المقيد وهو يكون مقيدا بما بعد الصلوات وأيضا هذا لا يتعارض مع المطلق يعني كما عنوان المصنف قال مطلق ومقيد يعني هذه الأيام اللي من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها ال النوعان المقيد وكذلك المطلق في كل وقت هذا خاص بهذه الأيام طيب فضلاً وردهير المقيد قال بعض العلماء لكل مسلم فريضه كانت الصلاه او نافله مؤدا او مقضيه للرجال وللنساء في البيوت هو سنه في الفرائض في الفرائض دون وإذا رأيت اختلاف العلماء بدون أن يذكر نصا فاصلا فإن الأحرى بهذه المسألة واسع وسنة في التكبير الجهر إظهارا بالشعير طيب نعم <تصفيق> يعني أن هذا التكبير المقيد وليس خاصا بالفرائط فقط <تصفيق> لأنه مقيد نعم بكل الصلوات سواء كانت فريضة أو كانت نافلة كانت مقدية أو كانت مؤدام وهذا أيضا مما يدل على مشروعية التكبير في هذه الأيام ما قد ذكره المصنف حديث أيام التشريق أيام أكل مشرب وذكر, وذكر لله هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث نبيشة الهذالي رضي الله عنه وكذلك جاء من حديث كعب ابن مالك وأوس ابن الحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلهما في أيام منى يناديان أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله وهذا أيضا أخرجه مسلم نعم فضل السنة. قال رحمه الله تعالى صيغه التكبير فيها ثلاث فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم طيب مم. الاول الشكر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. ولله الحمد مم. الثاني لم اكمله الوتر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر، ولله الحمد الثالث ودر في الاولى شفع في الثانيه والامر في هذا واسع بعدام ورود النص نعم هذه هي الصيغه المشهوره عند عامه المسلمين وهي مروية عن ابن مسعود رضي الله عنه كان الاسناد في كلام ولكن صحت أيضا عن إبراهيم النخعي وعزاها إلى ابن مسعود وإبراهيم خيف الغالب لا يروي هذا إلا مما سمعه من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه وانتشرت هذه الصيغة في كثير من الأمصار ولكن هناك صيغتان أخريتان اسنادهما أصحح من حيث الاسناد من هذه الصيغة التي رويت عن ابن مسعود بل قد يقال إن أصح صيغة جاءت بإسناد صحيح عن صحابي ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أشرنا إليه من أثر ابن عباس أنه الذي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نعم ابن عباس كان يكبر من غداة عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق نعم الله أكبر كبيرة الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد وهذه من الصيغ الغائبة والتي يسر الله لنا أن نسعى إلى احيائها بين إخواننا من سنوات حتى يعني تعرف كما عرفت صيغه ابن مسعود أنا أصح صح من جهات الأسناد من سيقط ابن مسعود، وأيضا جاءت سيقط أخرى عن سلمان رضي الله عنه وهي سيقط طويلة لحد ما ولكنها صحيحه صحيحه الأسناد أيضا أخرجها البيهقي في فضائل الأوقات من طريق عبد الرزاق وأشار الحافظ في الفتح إلى صحته اسنادها أو إسناد أثر سلمان هذا وفيه أن سلمان كان يقول قولوا الله أكبر اللهم ربنا لك الحمد أنت أعلى وأجل أنت تخذ صاحبة أو ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر تكبيرا اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا هذه صيغه سلمان نقول مره اخرى لمن اراد ان يكتبها الله اكبر اللهم ربنا لك الحمد هذا في روايه وفي روايه أخرى هذه روايه ابن المبارك في الزهد في اول الصيغه كان يقول الله اكبر اللهم ربنا لك الحمد هذه روايه ابن المبارك في الزهد أما رواية البيهقي فيها في أولها الله أكبر الله أكبر كبيرة أو. ثم بعد ذلك يعني شبه اتفاق ما بين الروايتين أنه كان يقول اللهم أنت أعلى وأجل أنت تتخذ صاحبة أو ولدا أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يقول الله أكبر كبيره الله أكبر كبيره اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا نعم هذه أيضا من الصيغ الصحيحة عن الصحابة والتي ينبغي أن تقال أحيانا أحياء لهدي الصحابة نعم ماذا نعم الله أكبر كبير الله أكبر كبير الله أكبر لنا الله ارحمنا قبلها اللهم انت اعلى وأجل أن تتخذ صاحبة أو ولدا أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا نعم الله تعالى المصطى صلى الله على محمد وعلى اله وسلم